ما poiimo con le o خافوا من ربك إلا يوم النعوذ وَتَذَكَّرْ يَوْمَ الْقَنَاطِ مَكَانُهُ وَسُدٌ و آید wo Breaking Good gin, مُحَمَّدٌ وَابْنُهُ فَوَانِي دِيَاقَ وَانِي وَيَعْمُرُ نَصِيبَكَ سَنُعْطِيكَ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ جُزْءًا جَلِيلًا Yeah, I got somewhere. ويسقون فيها كحسا كان مثاجها سنجليلا العظيم یاروس ويطوف كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ No no no no no He yeah. I don't know why it's down there, and mm not -hmm. 1, 2,